فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبت في السجن بطعتين فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون